الرجل المختار عاش في العصور ا ل م ا ض ي ة كثير من العظماء الذين تواترت ا ل أ ن ب ا ء ب أ و ص ا ف ه م ا ل س م ا ع ي ة و أ و ص ا ف ه م ا ل م ر س و م ة في الصور والتماثيل غير أ ن ن ا لا نعرف أ ح د ا من هؤلاء العظماء تمت صورته ا ل س م ا ع ي ة أ و ا ل م ن ق و ل ة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 ويواسيه في موت طائر ولا يزال يرحم ذكراه كلما راه ومثل هذا عطفه على الضعف البشري في رجل مثل عبد الله الخمار الذي لقب بهذا اللقب لما اشتهر به من السكر و ا ل د ع ا ب ة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحده في الخمر ولا يتمالك أ ن يضحك منه قبول يقيل للدعابة بن بالدعابة وكان نوعيمان بن عمر أشهر الأنصار لا يقيل منها أحدا عمر منها أشهر ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيتمالك أ ي يبتسم وربما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الدعابات لطمعه في حلمه وعلمه بموقع ا ل ف ك ا ه ة من نفسه جاء اعرابي إ ل ى رسول الله فدخل المسجد و أ ن ا خ ر ح ل ت ه بفنائه فقال بعض ا ل ص ح ا ب ة لنعيمان لو نحرتها ف أ ك ل ن ا ه ا ف إ ن ا قد اشتقنا إ ل ى اللحم ويغرم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حقها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 أ م أ ي م ن وهي عجوز غطي قناعك يا أ م أ ي م ن وسمعها في يوم حنين تنادي بلكنتها ا ل ا ع ج م ي ة س ب ت الله أ ق د ا م ك م فلم تنسه ا ل غ ز و ة ا ل ق ا ئ م ة ان يصغي إ ل ي ه ا ويداعبها بين نذر الحرب وصليل السيوف و أ ق ب ل عليها يقول اسكت يا ي أ م أ ي م ن ف إ ن ك عسراء اللسان فكانت هذه الدعابة في ذلك الموقف المرهوب كأنها تربيت سيد الفصحاء ذلك كأنها الدعابة المرهوب تربيت هذه سيد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 وشحذا ل ل ع ز ي م ة في سبيل ذلك ا ل إ ي م ا ن واعذارا إ ل ى الله و إ ل ى الناس فيما تجرد له من إ ص ل ا ح لأن محمداً لم يكن كارهاً لطيبات الدنيا ولا لأحد على كراهتها والإعراض عنها. فإذا قنع بما قنع فإنما فعل ذلك ليرتفع لا النعيم الميسرة له كأنه يكن عنها قنع قنع فإنما بإيمانه عن ظنه عن ظنون محمدا بما حاضا حظوظ كارها كراهتها فإذا إذا استوفى غيره يخشى هو